الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كل المصنف رحمه الله تعالى فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه الذي ينسخ في مجلس السماع الشيخ بيقرأ أو يقرأ عليه والطالب بينسخ سواء بينسخ شيئا آخر أو ينسخ حتى الذي يقرأه أو يقرأ على الشيخ هذا في سماع صحة سماع من ينسخ أو إسماعي حتى وإن كان الشيخ نفسه ينسخ هو أن الشيخ نفسه ينشغل يقول استثمر الوقت في شيء كده فينسخ أي حالة طبعا الناس عندهم ده كتبت مسألة شبقة كيف من الوقت والجهل فكان بقى اي وقت كده ممكن ايه ينسخوا فيه كانش فيه مطابعة طبعا ايه اختلفوا في صحة سماع من ينسخ او اسماعه يعني الطالب ينسخ او الشيخ ينسخ فمنع من ذلك ابراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني أو الإسفرائيني وكان أبو بكر أحمد ابن إسحاق الصبغي, الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا عندكم إيه؟ وكان أبو بكر ولا وقال أبو بكر وكانت في احد الطلعات وجدتها وقال ابو بكر احمد ابن اسحاق الصبغي يقول حضرت يقول ولا يقول حدث وكان احسن طيب هو, هو بس اصل الكلام عند ابن صلاح ايه أنه سؤل عن يكتب في السماء. أو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي سؤل عن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا يبقى المفروض لو كلام ده يختصر يقال إيه؟ يعني أنتوا فهمتم من هذا الكلام هذا المعنى الذي أورده ابن الصلاح هي فتوى وعرضت أو سؤال سئل فيه الصبغي فأجاب وقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا يبقى إيه كالصبيان مثلا يعني هو مش مركز بينسف يعني وقت السماع فيبقى زي السبيان الصغر اللي هما ايه يعني بيحضروا ولا يكتب لهم سماع يكتب لهم حضور ولا يكتب لهم سماع فهو يعني ده سؤال عرضة على الصبغية مش, مش, مش فعل للصبغية واضح الكلام انتم كده كده فاهمين الـ الـ اه لو هو اختصر وقاله هتبع ايه افضل يعني نعم اي ناس اي ناس هيشغلوا عن التركيز في السماع هو اصلا مجلس الاملاء شيء ومجلس السماع والتحديث شيء اخر الاملاء يترك فرصة للطلاب يكتبه اما الكراءة على الشيخ فالقصد انه يأخذ التركيز يسمع الشيخ على على طره الكتاب أو النسخه بتاعته ماشي ويسمع الاحاديث من الشيخ أو من ايه ممن يقرأ على الشيخ ويثبت له في نهايه الكتاب في نهاية المجلس السماء فهو لو انشغل بالكتابه لن يكون يعني منشغلا تمام الانشغال بال ايه طيب ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا قلنا أنه يجعله كالصبيان يعني إيه؟ فعدم حضور الده وجوزه موسى بن هارون الحافظ يعني قال لا بأس أنه ينسخ في مجلس السماء وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ يقرأ عليه ابن المبارك هو الشيخ الشيخ الوقتي وبقرأ عليه وبينسف وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر وعمري ابن مرزوق كتبت حديث عارم وعمري ابن مرزوق يعني حديث عمر بن مرزوق أيضا طيب أبو حاتم هنا هو الرازي أبو حاتم الرازي, الرازي السيجستان إمام العلل الكبير متوفى 2077 وهو الذي سمع من عارم للأسف والشيخ شاكر قال أبو حاتم هو ابن حبان البستي لو صحب الصحيح تعرفوني ابن حبان ده صحيح اللي هو اسمه التقاسيم والأنواع ابن حبان ده متأخر يعني بعديه هو متوفة 34 سنة الضبط يعني بعديه أكتر من قرن يعني وهو ما أدرك عارم أبدا وال... وهو السياق الكلام أيضا أصلا السياق الكلام الخبر ده أورد أصلا ال... ابن أبي حاتم الجرح والتعديد يقول كتبت عند عارم هو أصل الكلام كده كتبت عند عارم وهو يقرأ وكتبت عند, عند عمر بن مرزوق وهو يقرأ هذا أصل الكلام وهكذا ذكر في مقدمة ابن الصلاح لكن بقى هو يعني إيه؟ إيه مش عارف الاختصار النهاردة صار ابن كسير فيه, فيه خلاف كثير ايه ابو حاتم كتب عند عارب وهو يقرأ وكتب عند عمر بن مرزوق وهو يقرأ وعارب من مشايخه لكن الشيخ شاكر لعله يعني ايه لعله توهم يعني ان هو ابن حبان الوسط طيب يقول وحضر الدار قطني وهو شاب فجلسا عندكم فجلسا او مجلسا فجلسا اما اظن انها مجلس ولكن فجلس اسماعيل السفار وهو يملي اظن ان هي مجلس اسماعيل السفار وهو يملي وحضر الدار وهو شاب مجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا ينسخ جزء أهوت عمال ينسخ حاجة والشيخ يقرأ حاجة يملي شيئا فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك يعني أنت كده مش ينفع نكتب لك سماع في آخر المجلس نكتب لك بقى حضور ولا نكتب لك أي حاجة ولا ما مستفدتش من المجلس يا لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال فهم للإملاء لخلاف فهمك فقال له عندكم دركتني؟ فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن فقال الضارة قطني ثمانية عشر حديثا ينسى غزتين يستثمر الوقت حتى لو كتب الشيخ يقول هو مجلس يعني هو يكتب في مجلس الإملاء أما في غير مجلس الإملاء مجلس السماع لا يكتب فيه لا ما هو بيأخذ النسخة بأمعان نسخة ويكتب له فيها السماع أنه سمع هذا الجزء من مجلس كذا أو من أول حديث كذا إلى كذا ويكتب كل مجلس في نهاية كل مجلس يكتب الشيخ أو من ينوب عن الشيخ ان فلان حضر يوم كده و... و وسمع من الحديث كده إلى كده والمخطوطات اللي اها كلها كده دلوقتي يعني اللي هي الاتباق السماع ان هذا مخطوط الانسه على الاتباق سماع كده سلسله اسناد طويلة كلها من هذا سمع من الجزء اللي هذا سمع الكتاب الفلاني من أول من اول كده الى اخر كده وسند كده وسماعه أيضا منه فلان الفلاني من سنة كذا إلى سنة كذا دي بيسموها طباق السماع وبتكون دليل على أن هذه النسخة مراجعة على الشيخ والشيخ برقها وعرضت عليه طيب الهدف والغاية الأولى في مجلس السماع ان الشيخ أن الطالب يسمع الشيخ يعني بيقرأ أو يسمع إقرار الشيخ وهو يقرأ عليه يقرأ عليه الكلام صحيحا وهو يقر فالطالب يكون منتبه الذهن وحاضر الذهن حتى يدري ما صاب من الخطر ثم النسخة في النهاية موجودة ويكتب له عليها أنه سمع هو بيبقى معاه النسخه بتاعته جايبها هو جاي او حد شاريها مثلا او بينسخها قبل كده وجايبها وجاي يعني لا حتى لا يشغل في في درس النسخه الدرس 27 اه اه اه اه احنا معانا نسخه مش معانا بس بيقرا هذا المراد منه اللي هو العرض على الشيخ يعرض الحديث على الشيخ وهي الطريقة الثانية من طرق التحمل ولا زلنا فيها حتى الآن يعني لو ندخل في الطريقة الثالثة وهي الإجازة بعد طيب فهو يتكلم في تفاصيل العرض يعني يقولون مجلس السماع تجوزا يعني. لكن هو الأصل أنه هو يعني عرض يعني طيب هو إيه اللي حصل الدرابوتني كان بيعمل إيه هو جلس يعني ينسخ جزءا في مجلس إسماعيل الصفار فاستنكر ذلك عليه فلما أكثر عليه قال لمن ينكر عليه كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن الدرقوتني اللي بيسال خلي اللي فقال له لا ادري اللي بيستنكر ده حديث وما بيكتبش فقال له الدرقوتني بقى اللي بيقول ثمانيه املا 18 حديثا يعني انا ما بكتبش اهوت يعني انا عفوا انا منش النسخه اهوت في حاجه وعارف ان هو بي ايه أم املا 18 حديثا لان انا قلت قبل كده فهمي يعني بخلاف فهم ثم صردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه والله أعلم فهي دبع قدرات وملكات وحبات يعني خاصة يعني, يعني إيه قد لا تتفق لكل أحب لذلك يعني إن ابن الصلاح فرق يعني بين من كانت من كان النسخ يشغله عن الفهم وعن التركيد وبين من لا يشغله ذلك عن الفهم والتركيد فأمثاله درقتني نقول له اكتب كما شئ فأنت يعني أحفظ ممن لا يكتب وأطبط للحديث ممن لا يكتب أما غيره من عامة الناس ومن أحد الناس فإيه فهذا أحرى وأولى به أن لا ينسخ شيئاً وأن يعني يجمع ذهنه لفهم ما يقرأ على الشيخ لو مجلس عرضه يقول ايه كما درسنا قبل ذلك كل حدثنا ولا اخبرنا في العرض اخبرنا لو هو ايه هيقولها بغير تقييد لو هيقولها مقيده بقى حدثنا قراءه عليه أو اخبرنا قراءه عليه او قرئ عليه وانا اسمع كل هذا يجوز آه. ما هو فيها خلاف اهوت يا اخواننا انا بقول لكم اهوت لكن التفصيل أولى تفصيل اول امثال دركوتني يقول اللي يقوله براحته بقى هيقول ايه اخبرنا ما حدش عليه لكن غيره ممكن نقول له لا ما تقولش اخبرنا قول حضرت قول ان أنا كده ايه حضرت وافقت يعني لا يكتب لك سماع لا تقل اخبرنا او قرئ علي تقول بقى قرئ عليه وأنا كنت انسى مثلا كده عشان, إيه؟ عشان نعرف برضو مواهبك الخاصة هي توحيلك لأنك تستوعب ولا لا طيب وبعضهم بعض أهل العلم يعني جوزوا بإطلاق زي موسى, موسى بن هارون الحمال جوزوا بإطلاق وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ايه قلنا انها ملكات وهيبة خاصة وده على فكرة مش, مش في زمن وانتهى يعني, لا لا يعني كان في الزوايا خضاء. يعني في القرآن في ناس كده. يعني بعض الأخوة يقول إن فيه الشيخ كان بيقرأ عليه كان بينام وبينعس ولو غلط يرده. لو غلط هو يرده في الشيخ محمد المقصود كان بينام بيرده ونايم وهناس رحمه الله. فهو الخطأ بيفزعه بصحية. خطأ في القرآن بيصحيه من نومه في, في رد صحه وينم تاني انت وانت ناي ممكن اصوات معينة صحيك واصوات عاديه ما تقلق شمل تعودت عليك طيب قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما كان وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأه مع النسخ فالسماء صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله هو بيكرن أيضا بعض الأشياء التي ربما تقدح في صحة سماع بعض الناس فقال أن من هذه الأشياء يعني النسخ في مجلس السماع وأيضا التحدث في مجلس السماع فهذا يشغل البل أيضا ويشتت الده وقد لا يركز مع القارب وما إذا كان القارئ سريع القراءة ربما يكون قراءة القارئ سريع جدا لا يفهم بعض الحاضرين بعض الكلمات أو كان السامع بعيدا من القارئ ربما كان في آخر المسجد والقارئ لا يبلغ صوته كل الناس أو كل من في المجلس ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك يعني بيقول له فاته كلمة كلمتين فهذا يعني ايه ربما يغتفر ليسره وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ كلام له النفع في, في أمثال الدرقوتن وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ, ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح لو وزد الدرقوتن كده نقول له سماعك صحيح ثم يعني أشار ولفت الانتباه إلى أمر مهم جدا وهو أن يجبر ذلك بالإجازة يعني هو أصلا الوقت ده مجلس إيه يعني عارض أو هنقول سماء ماشي طيب ربما فاته بعض الكلمات اليسئة أو ربما سهأ فكانوا يستحبون أن يجبر الشيخ ذلك النقص بالإجازة يبقى هو قرأ عليه الكتاب وأجازل حضرنا أيضا بالكتاب يبقى الطالب خذ الكتاب بطريقتين طريقة العرض على الشيخ وطريقة الإيه؟ الإجازة لتجبر الإجازة ما كان فات من بعض الكلمات اليسير. اه لازم لا كانت القراءه يعني توجد قديما ايضا ناه مجالس القراءه موجوده من قديم مالك ما كان يقرا ابدا كان يقرا علي آه آه يعني القراءة ما احنا قلنا جوزها الجماهير يعني وما خالف إلا كله وانقرض هذا الخلاف كما يقول ابن حجر لكن هو في حاجة احنا ممكن كان هذا مثلا حديث مالك أو موطأ مالك يقرأ عليه وهذا حديث فلان انه كتاب وممكن هو م... هذا الكتاب لم يعد موجودا حتى الان ولكنه حديث فلان وفقط احاديث بقى تجمع ابواب الطهاره مع ال... مع ابواب الايمان مع... أو حديث, حديث فلان عن فلان وفقط يعني احاديث ايه كده ماخوها مجالس ومدونه كما يعني كنا ان الضبط ضبطان ده صدر ضبط كتاب كانت معهم كتب وتقرا عليه وما اخذت حديث فلان الا مثلا من ايه من كتابه مثلا يعني كده ما سمعت ما يعني بعض العلماء مثلا يقولون ايه ما اخذت حديث الا من كتاب وكانوا اذا ربما يعني قرأ الشيخ من صدره يقولون ايه ايتنا بكتاب كده فالكتب موجوده موجوده وإلا تكن كتب ايه اللي هي مصنفه على الابواب او على المسانيد او كده لا حديث فلان عن فلان ده كتاب حديثه الذي تلقاه عن مشيخه موجود في كتب عنده لأنه ضبطه ضبط كتاب ليس ضبط صدق والغالب العام يحولنا أنه أنهم كانوا يضبطون ضبط كتاب وكانوا يجمعون بين وكان العلماء الكبار يجمعون بين ضبط الصدر وضبط الكتاب تحدث في مجلس السماع امم امم ما حد بعينه ديت دي صعبه لكن العلماء كانوا مثلا ربما اتهم بعضهم بعض علماء الجرح والتعاديل بعض الرواه في ضبطه أنه مثلا يضبط السماع أو ربما كان بعض العلماء يراقب بعض الحضور هل ضبط حديثه لن أم لم يضبط ويقطع في ضبطه ان كان مثلا ينعس أو مثل هذا فهذا كان من تحريهم يعني ربما وجد ولكن العلماء لا يفوتونهم طيب <تصفيق> بيقول لك ماشي بيقول لك ماشي هو يعني هو بيحب يتكلم عن نفسه بس هو قابلها منك المره دي بس تعملهاش ثاني مش كده عشان تقول له كده هو طبعا لا شك ان هو في جمع الطرق يظهر ويتضح يعني من اخطا ومن سهى ومن غفل ما احنا الاوهام الرواد كلها جايه منين او هم ولماذا يضعف فلان ويقوى فلان يحكمون على هذا بانه ضعيف مثلا او سيء الحظ او كذا ربما كان من مثلها طيب ودي الاخونا يقول هذا هو يقول ابن كثير هذا هو الواقع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان طبعاً هو لما دونت الكتب المصنفة وكان الأمر الاعتماد يعني قال الاعتماد فيه على الكتب لا على الرواه حدث تساهل أكبر وأكبر كما يحكي ابن كثير أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى التسال طبعا كان أكثر في الكرون التي تلت بعد ذلك وإحنا قلنا لكم أن أصلا وصف الثقة تغير مفهومه بعد ذلك يعني لما تكلم ابن الصلاح على شروط الأهلية أهلية الراوي من العدالة والضبط ثم قال أتكلم على زمانه أن هذه الشروط صار يتخفف فيها ومن صح سماعه وكان مستورا أو ثبتت له العدالة الظاهرة ولم يكن متظاهرا بفسق فهو الثقة المقبول الحديث مقبول الحديث يعني مقبول سماعه ومقبول يقبل يعني سنده في هذا الكتاب الكتاب طبعا موجود قبله ولكن يقبل منه أنه سمع هذا الكتاب وأنه لو سمع في هذا الكتاب وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم طبعا احنا قلنا انه يعني ايه؟ يستحب المبادرة باسمها الصبيان لا سيما في القرون المتأخرة اصبحت الغاية من السماع ابقاء السلسلة السلسلة الاسناد التي قصت بها الامة هؤلاء الصبيان ربما لو وجدوا في القرون المتقدمة وكانت العمدة على الرواه لا على الكتب لم يصح حديثهم ولكن لما كانت العمدة على الكتب بعد ذلك قبل منهم ذلك وقد رؤيا عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه وكذا, وكذا قال غير واحد من الحفاظ يكفيك من الحديث شمه هذه ليس معناها التساغل في السماء يعني قالوا أنه يعني إذا سئل عن, عن أول الحديث عرفه وعرف تمامه وهذا يدل على العناية بالحديث يعني اهتم بالحديث وانشغل به حتى يكفيك منه شمه فإذا قرئ عليك بدايته عرفت نهايته وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغة والكلام وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيداً استفهمها من جاره وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة ابن عامر وجابر ابن سمرة وغيرهما وهذا هو الأصلح للناس وإن تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم لو فاته كلمة لم يسمعها أو لم يفهمها من الشيء ماذا يصنعه؟ ولم يستطع وكان بعيدا عن الشيخ ولم يستطع ايه ان يعني ان يطلب منه الاعاده فيقولون يستفهمها من جار يطلبها من جار وياخذها منه فهذه الكلمه شيخه فيها من جار للشيخ الأصلي فكانوا يتساهلون في مثل هديث كلمات يقول وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقب بن عامر واجابر بن صمت المسألة هنا في أخلاف يعني هي الكلمة دي كيف يرويها يرويها عن شيخه الذي يقرأ عليه ولا يرويها عن جاره الذي استفهمه عنها أنا قلت أن هذه فيها خلاف يعني بعضهم شدد وقال يبين أن هذه الكلامة استفهمها من فلا ولم يسمعها من الشيء وبعضهم قال لا بأس بمثل هذه الكلمات لو رواها وأسندها إلى الشيخ مباشرة يقول وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن صمم حديث عقبة بن عامر وفي اللي هو حديث إيه أقرأ عليه عن عقب بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها من ايها شاء ايه علاقه الكلام ده باللي احنا فيه اه اخذ آه هو الحديث ده اعرفوا ان هو ده المراد من ايه من حديث عك ماشي طيب حديث جابر بن سمرة أخسر هو في الصحيحين لكن أنا أتيكم بروية مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها هذا الحديث أوضح فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش كل هؤلاء الخلفاء من قريش طيب الشاهدين أن جابر ابن سمرة لم يسمع لم يفهم كلمة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهم أباه عنها فقالها له أبوه طيب هذا يشهد لما يؤسسه ابن كثير السؤال ايه؟ ها ما احناش مختلفين ان هما كلهم عدوا ما هاب ان الشيخ برده الجاره يعني عدل برده هاب ان الجاره عدل ايه؟ هو ابن كثير ماذا يريد أن يقول طب هذا الكلام يعني يصب في مصلحة من شدد وقال لابد أن ينصص على من أخبره بهذه الكلمة وهو جاره أم يؤيد قول من تساهل وقال لبأس بهذه الكلمة إذا استفهمها من جاره ونسبها إلى شيخه مباشرة بدون العزو إلى جاره يفيد من تشد آه. آه كلهم ينص الصحابة ينص طيب هذه الروايات هكذا تؤيد قول من إيمن شدد وقال أنه ينص على من أخبره بهذه الكلمة ماشي. وإن كان قد وجدت بعض الروايات التي لهذه الأحاديث ليس فات ليس فات تنصيص يعني عين من أخبره بهذه الكلام طيب آه ماشي ماشي أصلي ماشي كلامة كويس هو في الكراءة على الشيخ بأصل المفروض يعني يقرأ من اصل المقابل والنسخة بتاعته لابد أن يقابلها بعد بعد السماء الأمر يعني الجوايات التي بين أيدينا تعيد قولة من شدد صراحة يعني وإن كانت وجدت بعض الجوايات ليس فيها نسبة الكلام هذه الكلمات التي لم يفهمها لا لقائلها المباشر يعني فهي تؤيد قول من ايه من تساءل <تصفيق> يعني انت عاوز تقول ان هو ال لم يسمى الصحابي فلا ضير ولا بأس ماذا هذا؟ أنا أحتاج لك بعكس كلامك هذا يؤيد عكس كلامك يعني لو قلنا مرسل الصحابي صحيح فلماذا عين الآن الصحابي؟ لو قلنا مرسل الصحابي صحيح ولا بأس أن يرسل الحديث وهو سمعه من صحابي يرسله مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا عين الصحابي هنا؟ هو عمتا؟ لا شك ان مرسل الصحابه صحيح وان لم يذكر الصحابي فلا باس وهكذا حال كثير من الرواه من الصحابه من صغار الصحابه ينسبون الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يسمعوها منه انما سمعوها من صحابه اخرين ومرسل الصحابه اجماع اهل العلم على ايه على صحتها لكن هذا نقوله في الاحاديث في الجوايات الأخرى التي هي لنفس هذه الأحاديث وليس فيها عزو هذه الكلمات لقائدها المباشرين هذا الكلام نقوله هكذا كان أنه إذا وجدت هذه الجوايات لهذه الأحاديث وليس فيها نسبة هذه الكلمات لسامرة مثلا والد جابر أو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فنقول ان هذا جائز لأن مرسل الصحابي صحيح مقبول وأكثر وكثير من حديث أبو هريرة مرسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها عن صحابة آخرين كثير من أحديث يعني عبد الله بن عباس ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى القول لذلك يقول ابن كثير وهو القياس التجديد هو القياس هو الأصل والقياس والله اعلم يعني يا جماعه الراو شدتنا ديتين القياس الاصلي هو الاصلي كنت عايز اخلص بس مش مشكله اا يكفكم قولوا قولي هذا وأستغفر الله لإيمان